بسم الله والصلاه <تصفيق> والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبعوا ه ثم اما بعد فهذا مجلس من م ا ل س شخص اصول السنه ف الامام احمد بن محمد بن محمد وصاحبه وكان هذا في مغرب الثلاثاء أ ل ف ا ن س عشر من شهر شعبان في العام الثامن والعشرين من بعد اربعه وثلاثين وليله كنا ف ر م ن ا بقول الامام احمد 私はこのように言うことを言うことを言うことを言ことを言うことを言うことを言うをうことを言うこ どうぞどうぞ。No, no. No, no, no. ه ذ ا كتابا م ص <تصفيق> ن د و أ و ل ما نتجه به السنه والطاعه للامه وعلى نصب ج ع ل ه ا كما قال ثم قال أ خ ب ر ن ا وقال انجانا <تصفيق> أ ح م د ا بن محمد ا بن الحجاج بن الرومي ابو ب ط ر أ ن أ ب ا عبد الله سئل خطلة عن ا ل س ن وعن ا ل ج م ا ع ة وعن ا ل س ن والطاعه وامر به و... <تصفيق> وايضا ذكر بعض ذلك الخلاوي ايضا قال خ ب ر ه م المردود ان اتعب بالله قالت الثمن والطاعه ما لم يؤمر بمعصيه قال م ا لم امر بمعصيه ثم قال أ خ ب ر ه احمد ل أ بن ا ل خ ت ا بن الختان قال سمعت ا ل أ ب ع ب بالله و ص و ل عن طاعه السلطان فقال بيده طاعه السلطان عافى الله السلطان تنبغي سبحان الله ك أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د قد تعجب من سؤال التائب يعني قال ك ل م ة ا ت ا ئ ب مع ن أ م ر ومعروف ثابت بالنصوص ا ل ك ث ي ر ة في ش ر ي ع ة الله عز و ر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال طاعت السلطان سبحان الله وقال عافاه الله تنبغي يعني تجب ك س ت ع ا ل ت م ب غ ي عند الامام احمد ي ق ط ض ي بها ج احيانا ا ل و ج و د فقال ت م ب غ ي سبحان الله الشيطان اي انه يتعجل من سؤال أ ل ا ح ا ب إ ن ا ه أ ح م د رحمه الله تعالى قد أ ث ب ت هذا ا ل أ ص ل إ ث ب ا ت ا عمليا في سيرته مع ا ل أ ئ م ة خصوصا ا ئ م ة الجورب الذين قد ا ق ط ع يشرب الامام احمد في فتنه خلق ا ل ق ر آ ن وكيف أ ن ا ل م أ م و ن قد عذبهم وضربهم واتزالهم ورغم ذلك نحن حل الامام أ ح م د أ ن يخرج على ا ل م أ م و ر لا بالسلاح ولا ب ا ل ك ل م ة لا بالكلاح ولا بالكلمة, بالكلمة. فالخروج ي ك و ل ب ا ل ك ل م ة أ ي ض ا ً بل إ ن الخروج ب ا ل ك ل م ة هو الذي يترقب علي الخروج بالسلامه وقد تواصلت النصوص ا ل ص ح ي ح ة من كتاب الله ومن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إ ز د ا ت ه ا ف ق وكان قال سبحانه يا ايها الذين ا م ن و أ اطيعوا الله واطيعوا ل ر س و ل فاولوا أ و ل الأنبي أ منكم ف الامر ا منكم من حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> إ ن م ا كانت ب ر ي اسرائيل تصوصهم ا ل أ ن ب ي ا ء <تصفيق> كلما نات نبي فلا تروا نبي اخر و إ ن ه لا نبي بعد و ت ف ت ص ب الخلفاء يكون لبلعتهم ا ل أ و ل فالاول وادوا إليه ق اليهم حقهم إ ن الله سائلهم ع م ه ع م ا س ت ع ا م فهذا أ م ر من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يخد البدعه لكل من يتوسع أ م ر المسلمين وكما جاء في اخر الحديث من مما لدنت على ان هذه ا ل ج ل ع ة تكون و و م البر والكافر ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال اد الي حقهما فان الله سالهم عمن ا ر ع ا ه م سواء عدن او ظلم م ن اجل هذا قال انه احمد هنا اما الابره بالجوعه يعني لولي الامر ا الحاكم ان يجتمع الناس عليهم توصل هذا الاجتماع عن طريق الرضا ل ا م ر ت ي او الرضا أي او باختيار اهل الخلق و ا ل ع ق او كما قال الامام ح م د حتى ان كان هذا الاجتماع هنا ع و ا ن ه قد ع ل ي ه م او غلبهم السيف فاجتمعوا عليه رضا يعني اما ان كانوا راضين به او ان كان و اجتماعهم ا بناء على انه قد جمعهم تحت وقت السيف وليس ا ل س ط ا ر والعبره انه ا ف ت ا ر ة في مجتمع الناس وفي ع ر ف الناس وفي أ ع ل م الناس أ ن هو ه قال عليه هو الحاكم ه و ا ل خ ل ي ف ة هو السلطان الذي له التمكين السائل ف ا ع ا ن هذا التمكين بناء ع ن اختيار أ وبناء ع ن غ ل ب ة فلذلك قال الامام احمد ل ل أ ئ م ه عميل م ن البحر والساده ما قيد هذا اليه بالحاكم دل... العادل ل فقط وقال ر سؤال فلم يرسومي امير ا ل أ م ي ن يعني سم خلق و ق ا ر ت يغوص الناس هو ا ل أ م ي ر هو الرعيش هو الحاكم هذا هو الذي تجد له الطاعه المعروف و إ ن كان طالبا أ م ا ان تكون ا ل أ ط ا ع ة أ و الطلعه عن امير ا ل م ه م ل ليس له اي تمكين وليس له اي سلطان فان هذا ليس ا ل ن ف س ولا يحمى بها ر س و ل صلى الله عليه وسلم وقد جاءت ع د ة ح د ي ث منها الحديث, الحديث السابق تثبت أ ن ا ل ط ا ع ة تكون للسلطان و إ ن كان ظالما ً و إ ن كان فاجرا وان كان فيهما فيه ما ر ا م صار له السلطان وصارت له ك ل م من هذه ا ل ا ح د ي ث ان بعض ايضا اخرجه الامام مسلم في صحيحه في حديث ع ل ى القمح بن و ا ر ي ا ل ح ض ر م ي <تصفيق> ع ل ى أ ب ي ه الله قال س أ ل كان ابن يزيد ا ل ج ع ط ي نبي الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال له ان علينا امراء يمنع لنا حقنا و ي س ا ل و ن ر ا حقهم فقال فاعرض عنه صلى الله عليه وسلم فسالوا مره اخرى فاعرض عنه ثم الثالثه فقال لهم صلى الله عليه وسلم الثالثه ادوا اليهم حقهم واشروا الله حقكم وكما <تصفيق> قال صلى الله عليه وسلم ن ع وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واصيرا انما عليهم ما اكملوا وعليكم ما ا ك م ل ه م فهذا الحديث واضح وظاهر لانه صلى الله عليه وسلم م ر بطاعت السلاطين والامراء و إ ن م ا عنا ا ل ق ل ب وفي هذا رد ظ ا ه ر على أ ش خ ا ص المظاهرات الذين يعني يخرجون ع ن ي ي هذه المظاهرات يطالبون بالحقوق ا ل ن ب و ي خرجوا متارجونا بحقوقهم فقد قالتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي امر فيه ماذا امر قال اسماء خ ف ي ع ه فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا ولم يامروا لا بالفلوس ولا بالاذن لان نطاردهم بحقوقنا بهذه الطرق المبتلعه عن البشر ولكن نحن هؤلاء أ ب ع ث ما يكونون عن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلم الشرف ح ن خرجوا ب أ ه و ا ئ ه م ما خرجوا مستندين على ن ص و ل ش ر ف و أ ي ض ا اخرج البخاري ومسلم ن حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه ا ل النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا الامام ج ن ا ي ق ا ا ل من ورائه ويتقى به فاذا م ر بتقوى الله وعدله ان كان له بذلك اجل وان أ م ر بغير ذلك فلا يمكن ا ف ي ه هكذا قال صلى الله عليه وسلم ان الايمان ان أ م ر بتقوى العدل ا ل ك ن كلا الحائط ان الامام ج ن ة يقاوم ل م ر ا ت ه ي ع ن ي ان الامام يعرض حمايه يحمي غضب المسلمين و... وحتى إ ن س ا ن يعني لم ي أ م ر بتقوى الله تعالى ولم ي أ م ر بالعبد ولكن ما دام مسلما ويزهر ا ل إ س ل ا م والشراء سقام تحت سلطانه وان كان ف ي ا تقصير فالصلاه سقام و ق ت ا ل ك الصيام يقام والحج يقام و إ ن كان للتقصير في شرائح اخرى تقصير في الحكم فبعض احكام ش ر ي ع ة الله ولكنها أ ي ض ا في ن ق ط ة هذا الحديث يعبد ظلما ظلما يعني هو الذي يختلف المسلمون من ع د و ه إ ن الاله وان كان طالبا فهو م ه م ق ا ر امور ل ن ا س ولو ملك ا ل أو ص ا ر ا ل ن ا ن ج ل ا سلطان فانهم يصدرون ت ج ل س ه حيث لهم يجدون انفسهم اقطار موقعهم وكانوا جهله للنصوص وللتجار ي ه ت ك و ن ع ل ا ض ه م ويشتركون ا ع ل ا ر ه م هذا ي ج ذ ي حدث في الجزائر في العراق ي م ع الله في ا ل ط و ن ما الذي حدث انتهت من الاعراق و خ ط ت ه ا ل س ب ل ولم يهلك الناس يعرض على دمائهم ولا عليهم على اموالهم ولا, عليهم على, ولا عليهم على اعراضهم وخلقا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاناب غنى وانتاظر فقرا ص ح ا ب ة على هذا الاصل فكان الصحابه يبينونها لانها ل ج و ر و إ ن م ا لها لانها الجو بلغ فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد ذايع عبد الملك بن مروان م ا اخرج هذا البخاري عن عبد الله بن دينار ن انه قال قد شهدت ابن عمر وقد ز ا عبد ا ل ن ا ص عبد الملك بن مروان فقال فكتب اني ب عمر ن اقر بالثمن والطاعه لعبد الله عبد الملك بن مروان امير المؤمنين فان ن ل ي ه قد اقرهم بذلك ف... وكان فهو... لا يرى خروجا عليه رغم ما بلغ به الخجاز بمخزونه وطفل وقد احضر الترمذي عن ن ج ا م بن حكام انه قال احسن ما قتل الحجاج فبلغ منه مئه وعشرين الفا بل ان الحجاج قد رمى الكعبه بالمنزلوق رمىها بالنار وبالحجاره أ ح د اركان الزمانينه عشر ما وعلامه الناس يعني لقام الناس عليهم ولقام هؤلاء الدعاه دعاه الصح أ وانه زوده وهيئوا الناس على الخروج على هذا الحاكم الذي رمى الدعوه للمنزلين وعدوه واقنعتها ذ ا ل ج م ا ل و أ ك ث ر الساخرين فكيف وما فعلت ك ا م ه ا حكام زمانها فهؤلاء المسخرين الحكام ل أ ش ي ا ء لا تاتي شان الامثله على م س ر ابن ي و الذي رغم صفه هذا الكلام عبد الله م ن ف... عمر صالح الحق ولم يستحق ا ل و ر و ج عليه وقد قال ل ه مع بابا ت م ا اخرج ابو خالد في التاريخ الكبير <تصفيق> بجمرة ا ن فقال لما ب ل ه ن تحريق اتيتم ل ب ي ض ف أ عبد الله بن عباس ف س أ ل ت ه فدعوت على الحجاج فتبك الحجاج ع ن ج ه م فمران صديق الغدران وقال لا تكن عالم س ن ا ن ل ن ي ذ ا تفجأ الحجاج أ ف ه م هذا ا ل ش ر بين الناس اعان الشيطان على أ ن يوقع الخدمه بين الناس و أ ن يقبله على الحجاج وتصير وجبه وتصير معركه وتصير اقتناء ا ا أ الأخض هذا؟ فإنه ومن جرد م م زكاه من دعاء الفقر المذعوره ومن ا ل ق ص ا ن و ا ل ر ع ا ر الذين ا جعلوا م ذ ه د أ ه ل ا ل س ة ه ز و ر ا بركانا وهم أ ق ر ب ما يكونون إ من ل ى م ن ه م ا ل ث و ا ج ن ح ا حسان ونحو غيرهم من الذين جعلوا أ ن ه م د ر ا ن م ط ا ع الولاد المعروف ومن يبكون ا س ا م ن بلازم ومنع ش كتلته فقام ا س ا م ن بلازم وكفر علماء معذره ة ن ع وكفر الامراء ورثه فكفر امراء المملكه العربيه السعوديه لماذا قال أ ن ه م ك م ح و ا للامريكان بدخول م ك ة ودخول ا ل م د ي ن ة وهذا ك ل ر إ ن الامريكان ما خطط أ ر ج ل ه م المسجد الاخرى ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هم حدث حتى وان سلمنا جدلا انهم دخلوا ا ل م د ي ن ة هو ا ش ا م ه ا ل ن ا ر اراها مسوره للناس أ م ر ي ك ا قد احتلت م ك ة و ا ل م د ي ن وطالما ان ا ل و ل ا ي ا ت ا ل ص ر ع ي ة حتى ا ل آ ن و ا ل س ل ط ة ا ل ح ق ي ق ي ة هي لحكام المسلمين في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ص ا ل ي ة وليس للامريكا ا ل سلطه او ولايه على مكه ولا على ا ل م د ي ن ولكن أ ن ا أ و ف ي لكم هذا مجانا فكيف إ ذ ا ظهر او إ ذ ا قام أ م ر ا ء ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة بدور ان تعبدوا من مسجدين او ض ر ا ج ع و ا من قنابل كيف يكون ثقب مهتم بملاك العربيه فقط لانهم التعامل ب ق و ة الكفار و ض ا ل ش ا ر عنهم ا ه التعامل على ا م ف و ح في هذا ا ل م ج م و ما ج د و ا شيئا ً من القوه التي تعود بها عن بلادهم وعن المسلمين الذين تحت ولايتهم إ ن لهم افتعاله ل ا ل و ل ا ي ن اخطاك حتى, حتى للاخطاك لو سببن جدلا ف إ ن اسامه لازم حسب عليهم وحسب على العلماء الذين أ ك ت ا ه م ب ج و ا ج ا ل ا ف ت ع ا ة ل و للكفار ل ذ ف ع ا ل ر عنهم للكفر هكذا أ ي ه ا الهدي ابن عباس وهادي الاصغر الذين م م تحاولوا خ ر و ج على ا ل ح ز ا ج رغم أ ن ه ق ب ي س قد أ ح ر ق الكعبه ا ل الله سبحانه ت وتعالى وعلى عن اقوالهم واخرين المعتمر اتهام الكتاب والسنه فقد اخرج ابن ضعاف السنه باسناد الجليل عن انس رضي الله عنه انه قال ماذا كبرتنا ا ئ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تبع ا م ر ا ء فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت س د و ا امراءتهم و ل ا تبهدوه ولا ت ر س و ه اصبروا اصبروا من الامر يا اخضر كما أ م ر الرسول صلى على الله عليه وسلم أ م ر بالكبر على ي ه ع ل الامراء ونهى اصحابه عن كب ذ الامراء وقال لا تغشون ولا تزيدون فلن م يصدن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن غش الامراء ان يستحل ي ا ا ل ك ذ ب عليهم كما يقع اماراه ا ل أ ح ج ا ر الذين يستحلون كل ك ا ت مع الحكام من أ ج ل ان ي ق د و ا ل ف ك ق ب ح ن نتجه ان هؤلاء الحكام قد ظلموا حتى وهو عقول ا ل ر ح م ه م قد يتبخسوا هؤلاء السلاطين وان اضراركم تكلفا ا ل س ن ع وطاعتهم وعفا عن عيسى ابن عقده قد و ل ي ا أ ث ن ا ن إ ن اضع ع ت م ا ن على الكفر فكان يصنف القمر وكان من اهله ما كان ورغم هذا كان عبد الله ا بن مسعود ي ص ل ي الفخر وقد صلى من مره الصبح أ ر ب ع اضعاف لما كان من صلبه القمر ثم قال بعضه ولا اجيبكم فاجيبكم هكذا ورغم هذا لم ي ح ر م ابن مسعود أ ن يخرج عليه أ و أ ن يدعو اصحابه إ ل ى أ ن يخرجوا في المظاهرات ط ا ل ب و الافقار الوليد ابن عمر فعجل ابو سعيد الخدري ة رضي الله عنه قد ق ل م العنزه خلق المرواد من حكمه و... ولما وزع الملك برز م ن روان الذي بناه تفسير و ج و الصمت طعن روان نعم فخطر له قبل ا ل ط ل ا ه وهذا خلاف ا ل س ن ة فقام م سعيد منكرا عليه ولكنه ي ايضا في نهايه ا ل أ م ر فضح القول عنه وان كان قد انكر عليه ان ه قد خالف السنه、فيها. فهذا الا الصحابه والسلف الصالح وهذه أ م ث ل ه و م ظ ا ه ر ة من معاملتهم مع السلاطين و ا ل أ م ر ا ء و إ ن خالفت ا ل س ن ة و إ ن حسن ب غ ي ر أ ن ز ل الله بعض أ م ث ل ه نقرا ن ق ط ع الولاده ل ان شاء الله بسم ك الله الرحمن الرحيم شكرا على ا ل م ق ا ه د ه وقسمتي ل العداء لأفترة ك ن فيه و إ ق ا م ة الحدود إ ل ى ا ل أ ئ م ة أفتادسة فقسمة ه و ق ما ل حاول د إ ى ا ليس أ ئ م ما ة هذا ل ل أ ح د أ ن يطعن عليهم ولا ي ن ا ولين... ز ع ه فقسم ذو الفتي والاصابه والحدود و ا ل ع ل ي ه ولا ا ي ن معهم ليس ل أ ح د أ ن ي ط ع عليهم ولا ينازعه عليه ودفع الصدقات إ نا. ل ي ه م نافذه من دفعها إ ل ي ه م اجزته ع ن أجزأت عنه, أجزعت عنه. أجزعت عنه. برا كان او تاجرا برا كان أ و تاجرا أ ث م ن علينا خ ق ر ب ا ل نعم وصلت الجمعه ق ل ت ن و ق ل ت من علاه جائزه دافئه ك ا ن م ن ل و قطعتا من اعادتها توام ا ل ش ر ي ة كانوا ي ج ن ي ن حساب خالقا في الدنيا وقالت ماذا؟ من جمعة كيف صلاه و ت من الجمعه وقالت خلفه و خ ل ت من والدام ج ا ئ ز ة باقيه كانه رفعتين من أ ع ا د ه م ا فهو م ب ت ب ع بارد للاثار مخالف ل ل س ن ة ليس له من قبل ا ج م ع ه شيء إ ذ ا لم ير الصلاه خلف دائمه من كانوا درهم وتاجرهم فالسنه ان يصلي نعم ركعتين و ي د ي ن ب أ ن ه ا تامه لا ي ق م في صدرك من ذلك شك في هذه الاصول لكن ايضا لما ولن اشرنا الاختصاص <تصفيق> من امه تجب ا ل ط ا ع ة ل ل أ ئ م ة والامراء في ف ا ح الله عز وجل ومنها في ا ل ط ا ع ة أ ن تصلي كالفهم إ ن أ ق ا م ا ل ص ل ا ة وان ترفع م ض ع حدود ل ي ه و أ ن يجاهد ح د ث ه كما ذكرنا أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا يصلون ي خلق أ ئ م ة الجو وقد نقل الشيطان رحمه الله تعالى ف ن ن ي ا ل أ ل ف ا ظ ا ل إ ج م ا ع على ص ح ة ا ل ص ل ا ة خ ل ف أ م ر ا ء الجو إ ن كانوا يعني فيهم ما فيهم فيه ما ما فيه. كما ذكر الامام احمد فضل خلف ايمان جاهل ان ص ل ا ت و <تصفيق> لا تقبل فقضيت قد فقض وقعت بدعه كما قال إ ل ا م ا م احمد وما اعادت للصلاه وما ق ا ل ت د ا كما قال <تصفيق> <تصفيق> السنتميه لكنه قد ثبت إ ج ن ا ع اهل العقل ا ل أ و ل من ب ق ي ة الاصطحاب و ا ل نوع من الثابتين إ ج ن ا ع ا فعليا ولا يدعو ان يكون قوليا على أ ط ف ا ل ا ت خ ل ف الجائرين من ا ل أ م ر ا ض في ك تلك ا ا ل أ ع ص ا ر كانوا اما ا ل خ ل و ا ت الخمس فكان الناس لا يؤمون إ ل ا أ م ر ا ئ ه م في كل جوله فيها امير وكانت الدوله اجداثه لبني امير م ح ا ر ه محارب امرائيل لا يعد أ ح د من الصحابه امتنع من الصلاه خلف المختار و ن مختار بن ابي ع ظ ي ل ه وعظيمه وعظيمه وعظيمه وعظيمه وعظيمه وعظيمه و ع ظ ي ا ه و ل ظ ي م ه وعظيمه وعظيمه وعظيمه وعظيمه وعظيمه وعظيمه و ع ظ ي ر ه وعظيمه وعظيمه و ع ظ ي قال ف ي ه ا ع ظ ي م و ل ظ ل م ه و ل ظ ي م ه ع ظ ي ه و ع ل ي م ه وعظيمه و ع ظ ي ث ا ل ذ ي م ه و ع م ه وعظيمه في ف ح ي ح كذاب ومدير الكذاب هو المختار بن أ ب ي عبيد الصحفي والمدير هو ح ج ا ز ي و س ى و م ع ه المدير الذي يسرف في إ ه ل ا ك الناس وفي ق ب ل ه فكما قال ابن ح ز م هنا كان الصحابه يصلون خلف هؤلاء هذا المختار وخلف بيت ا ل ن ا ء الانبياء التي قطع حسين وخلف محجبين مسلم و ق ا ل ن ا ما امتنعوا من الصلاه خلفهم ولا م امتنعوا من الصلاه خلف من مؤخر منهم فكيف حال خوارج العصر <تصفيق> <تصفيق> و ا ر ا ل ع و أ ب ع ي ا ء السنه في هذه الاخرى وقد اجازوا انوار الفتنه بين المسلمين وغيرهم وعلم حكامهم وليس لا يعلم هذا ان الصحابه كانوا يعني يقرون ما كان عليهم مراه من مخالفات و لا يعلم ان كانوا يقدمون لهم الطاعه اليه ا ل م ع ص ي ة لا ولكن كانوا لا يراهم ا خ ب ا ه ا عليهم وكانوا ايضا وكان هذا عدم اداء ا ل ح ق و ق اليهم سواء من ذ ك ا ه او من شيء أ و من ان يصرفوا الفهم أ و من أ ن ي ح ج و م ع ه أ و من أ ن يصوموا بقومهم ها والصيام و ا ل ص ل ا ة و أ د ا ء الجماعات و أ د ا ء الطبقات حتى ا ل ج ن ا ها؟ كانوا ذ ل ي بشيء منها وكانوا يرون عدم ا ل ا ر ت يجي ع ل ي ه هذا أ ن ت م ع ن ي قد لمستم هذا الاخت ا س م ه في حاره العاقل رمضان لما اجتمع مسلمه بن دلال خرج عليه ناعم في هذا الوقت ا ل ح ا س ب المسلم الرئيس ا ل س ا ر ح م د ا ل ل وعليه ه اجتمع خلفه و ت ق ت رايته في ت ا ل اليهود ف إ ن كان فيه ما فيه من بعض الموهجات التي كان ي أ خ ذ ه ا البعض عليه م ولكنهم لما اجتمعوا ا خ ت ر ا ر ت ه وقاتلوا خلفهم كان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كان ذ ا ه وكان لما اجتمع الناس تختراويهم وصارت كلمتهم ا واحده كلمه المسلمين واحده ماذا حدث ما صنعهم اذن طفل وكان يرفع رايه ا ل إ س ل ا م وكان يرفع رايه التكبير وكان ي ا م ر أ م ي و س ص ل ا ل ص ل ا ه وكان ي ا م ر ه بالالتزام على ق ب ل ع ل م ه بالاسلام وان كان أ ح ي ا ن ا ً قد يكون حدث منه بعض المخالفات ولكن في جنه أ م ل ه كان يسوع ب ا يعد مسلما ً ي أ م ر بفضل ما ع ل م ا ب ا ل إ س ل ا م وفي الوقت نفسه كان عنده ما عنده أ ي ض ا المؤخذات و إ ن كان جائرا ً ببعض ا ل أ م و ر على ما ل د ي ا بعض فحتى ان سلمنا أ ن ه كان جائرا ً ك ا ن ي فيه ما فيه من المختلفات ولكن لما التزم المسلمون بيع السنه وجاهدوا معهم واقاموا الصلاه كالثوب وكانوا ا س ت ب ع و ن اليه مصطدقات إ ل ي ه ها ايه فمتى حدث من قراهم و أ ت ى ذلك ولكن تعالوا الى هؤلاء الذين تحلوا مع زوجات الخروج عليهم واتحرقت ل له ماذا حدث اذ ذهب المسلمون ضعفا ووهبا بهذا الفلوس وعندوهم شقه ا ل م ح ا ر م و ق ط ع السبل لايات ل لن ت ك ت ل فيه لما اتحرقت ل له م واتحرق ل بهما ع ل ه فهو لا شوارع من فرقه الجهاد ماذا حدث حدث أ ن المسلمين أ ن ا ن و ا ي ه د ي ن بلا جوده و ش ه و ر ن ي على وجه وعلى خير وقد انتهكت كرومات كثير من أ س ر المسلمين وشردت كثير من الاسر وغردت ظ ل م بهذا الفروس ها؟ كل هذا لما تلف هذا الاصل ا ل أ ص ي ل من اصول اهل ا ل س ن ة الذي ياجن الى ط ا ع ة الامام إ ن كان ظالما و أ ن مصلى فالكون ان تدفع عليه الصدقات وان يجاهد فالكون بارك الله مؤمن ا لا بلدهم شهر وسلام على رسول الله وعلى ارض اخرى لمن تفعل قد أ خ ر ج ا ل ق ل ا ئ ل ا ل س ن ة عم ي ن ص ف اسنان الاخر عم ي ن ص ف ابن ناصر موسى سئل ه عن صلاه الجمعه على ا ل ا ر ع ي ن هل هي ج ا إذا خلف ا ل أ ئ م ه ا ل أ م ر ا ء البر و ا ل ك ا ذ ر فقال نعم قال نعم وهذا يؤكد ما ذكره هنا في أ ص و ل السنه ة فقوانا نصول كما في ن س ا ء أ ب ي داود اذا قال ا ل إ م ا م لا يخرجون في الغزو او في القتال أ و لا يخرجون للجهاد فقال إ ذ ا أ م ر بها ذ ل ا يخرجون يعني ت ج ب ط ا ع ة الحاكم ا ل أ م ي ر ان أ م ر بعدم الورود للجهاد ت ج ب ط ا ع ت ه كما قال الامام احمد ف ي مسائل ابن هارون س ل عن القوم ي أ ت ي ه م يأتيهم, يأتيهم العدو فيريدون ان يخرجوا فيقاتلوا لهم فقال اذا ل م يكن عليهم امير او سلطان فلا يخرجونه او فقارا و فلا ي ج الإمام الحمدان يبنى على الخروج للقتال بغير إ م ر أ ة السلطان او الامين فاسرعوا ل ذ ي ن يستحلون الخروج ل ل ج ه ا د المدعوم في العراق ك التي غيرها قد ت ك و ن باذن ا ل إ م ا م وابن الاذن الحاكم فقد ق ا ل ت الاثار و خ ا ل ت السنه ف م و امن ب من ن س ب ه ل ذ ا ء الصدقات والذكوات اليهم فقد أ خ ر ج ابو علي القاسم ا بن سلام في كتاب ا ل أ م و ا ل ص <تصفيق> ع م قال حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م وابن و ل ي ا ا ل ث ق ة الصفر و أ ب و م عيوب ومحمد بن خالد ابنه خ ا ابن ومحمد بن خالد ا ب د ا ه ي م كلاهما ق ا ر عن س ه ي د ابنه بن ابي ص ا ر عمار أبيه انها سالت سعدا ا بن أ ب ي وقاص س ا ع د ذ ا هو يرقى هذا سعيد بن ا ل خ د ر ي عبد الله م ن عمر ان السلطان يصنع ما يصنع مما تعلمون فأسنع ا ل ط ب ق ا إليهم ف أ ع و ا الزكاه إ ل ى السلطان و أ ن ت م تعلمون أ ن ه يصنع ما يصنع من, من الظلم ومن المخالفات ف أ ج ا ب و ا جميعا نعم ا ت ف ر ع اليهم ه ؤ ل ا ء أ ر ج ا ع ة م ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قد أ م ر ب د ا ب ع الصدقات إ ل ى صلاتهم وامنوا ر ع ا و ص ل ا ة و ا ل ت ي كتابه ا ل ا م ا ل لاثنانها لاثنانها الصحيح عن ابن عوف ن ا ق ا ر ت ا ل ف مذاهبا عن الطبقه وجدني عبد الله ا بن عبيد بن عبيد موافقه من رواد الجماعه انه رجل الاسد عبد الله بن عمر فقال له يا ا ب ع ب الرحمن هذه ا ل ط ب ق ة ف أ ش ف ع ه ا ل ي ك فقال له عبد الله بن عمر ا ت ف ع ه ا الى من لا يعطي لمن اعطيته ان لا يعطي من الصلاه والخبراء ف... ايضا اخرجه ابنه ا ل ش ة ب ه للسنه ا ص ح ي ح ه عن ابن عمر رضي الله عنه ا ن ل قال ا ل ت ا و د ز ك ا ب ا م و ل ك م الى من اراه الله أ م ر ه فمن ضرر فلمفتهم ومن أ ت ي مس ع ل ي ه و أ ي ن اخرج ابي عمر ل ا س ن ا د صحيح وابن عمر أ ن ه قالت شعر الزكاه الى امرائكم قال له رسول <تصفيق> انهم لا يضعونه في مواضيعهم تابع لنا في المواضع ا ل ص ح ي ح ة فقال ابو عمر و ا ن و إ ن كانت فقالت لك ما عليك وانت في كلام اشد ل أ قال ابو عمر في ا ل أ م و ا ل قال حجتنا حجات ا ل ج ا ج بن محمد ا ل ن ص ي ف ي ا ل أ ع و ض أ ب و محمد ثقه تبت من رجال الكتب السته نعم انه قال عن سعيد بن ابي عروضه انه قال حدثنا أ ق ا ل عن ق ت ا د ة قال سمعت ابا الحسن السنن وعن رام بن الحارث وكما قال عبدالله و ت م ا ا بن عمر رضي الله عنه قال ارايت الزكاه الى ما اتبعها الى من اتبعها ف ت ى قال فما دعا الى الامراء وان كانت دعا بها لكل الخلاف على ما وابنوا هذا جيد للغمر يجيد للسائل إ ن طاعه الامراء في مثل هذه ا ل ش ر ا ر ة ا ل ز ك و ا ت والثروات ما دامت في ظاهره ليست في م ع ص ي ة فتجد ف إ ن أ ر ق ى ع ص ي ه ترى ان تدفع الزكاه إ ل ي ه فيجب أ ن تدفعها إ ل ي ه و إ ن ا ر ع ى مطلع ب وإن كما ق ا ر عبد الله ا ل ن عمر و ي م ا أ ك ل و بها نقوم الكلاب على ما وعدنا نعم انه ك م ل ج ع ر ل ق م ك ل الرمل كان ا ج ع ن ا م المجلع ج ل ع كان ولكن عن يعني د و ا بعض الاقطار ا ل أ خ ر ى أ وردت بعض الاثار الاخرى عن ابن عمر فيها قيل ان ابن عمر قد رجع عن بعض هذا القول <تضغى تضغى Rolling in> ان تبين لك ان قد يجلال أ السلطان لا يدعو الذي ي ص د ق في موضعها ذ الصحيح و إ ن لم يترتب على هذا ف ل ا ي ه الخروج على ي السلطان و إ ن يعني كما يقال لم ي ح م ر السلطان ب أ خ ذ ص د ق ل ط ا ن ف أ ن ت لك ت ذ د ي ب حال ان ت د ف ع ه إ ل ى من يستحقها من الفقراء المسلمين ف ي بعض هذه ا ل ا ث ا ت الحد يعني من الصلاه ع ل ي ه يعني في بعضها الكلام إ ن كنت لم أ ج د الوقت الكافي لضعف أ س ن ا ن ي ه كل هذه ا ل أ خ و ا ن و أ ط ف ع ت ل ا ن ما وقفت عليه ما اخبر ا ب ن غ زوجها ل د بهذه ا ل أ م ا ك ن حصل عليه مع ا ل ق ب ابن اه اه اه. اه. اه. لما قال عثمان بن شهدان وقفت برجال مسلم انه أجفع قال غمر الى من ادفع زكاه فقال الى ا ل م ر ا ر ء قال إنهم يعني يعني. فقال, إلى السلطان. فقال انهم يفعلون ما ي ت ع ل و ن فقال ادفعها الى السلطان ثم قال له في الرابعه اتبعها نعم ف ض ع ه ا حيث تعلم من اين م ن ي س ت ح ق هنيه ا م لاهل الصدقه ا ف ك أ ن ه ع ن ي ه اخر الامر قال يعني ان وجدت من ي س ت ح ق ه ا ن الطاعه اليه ان يامر السلطان بان يريد هذا وما كان عليه اقتله و س ب ا ل ه في هذا الباب مع السلاطين و ا ل أ م ر ا ء ويعني قد رفض أ ب و ع ب ي د في كتابه ا ل أ م و ا ل أ ن راح ا ل ع ل م ا تفرق بين ا ل أ م و ا ل الظاهره و ا ل أ م و ا ل ا ل ب ا ط ن ة من مختلفه الدجاجه فقالوا إن أ م ل ان ل ب ا ط ة من مقصود ب هذه ا غدوات أبزار غدوات طلبة يفضل الصدقات تخرج إ ل ى من تستحقها من الفقراء والمساكين ومن أ ه ل ه ا ولا تسمع للسلطان فاما ا ل أ م و ا ل ا ل ظ ا ه ر ة ن ح ن صدقات ا ل م و ا س وصدقات ا ل ت ج ا ع ه ا ل ظ ا ه ر ة وما شاكل ذلك من ا ل أ م و ا ل ا ل ظ ا ه ر ة فقال انه يجب أ ن تدفع إ ل ى ا ل أ م ر ا ء والى ا ل خ ل ا ي ن و ج ه ل ا ه ذ ا أ ي ض ا إ م ا م م ا ر ك و أ ب و خنيفه الى هذا و ل ت ب ك ر وفي كلا ح في ا ل ي ن كما بينا ا فان الطبقات والذكروات ان لم ي ا ر د بها القرطان فلك ان تضعا فيما يستحقون من أ ه ل ه م و أ ن لم تطارد ب ه ا فيجب عليك ان تدفع اليه على اصحاب <تصفيق> الاسلام <تصفيق> فقال لها ان السلاطين والضراء يفعلونه ما يفعلون فقال ارتاح اليهم و ن أ ك ل بها م ث م الكلاب على مريضهم إ ن كان السلطان لا وضع هذه ا ل أ م و ا ل في مواضيعها الصحيح ولم يطالب بها فلك في ان تضعا في ا ل م و ا ض ي ح ه في أ ه ل ه ا ممن يستحقها واما ان ط ا ل ب بها فيجب عليك أ ن تدفعها اليه و إ ن وضعا في اي مواضع ف أ ن ت بذلك قد أ ج ز ا ت وقد اديت ما عليك هذه ما عدم ذكرت اني انا ا ح ض ن ه كما ذكرت ا ل ط ل ا ه فان من قال خلف حياه الافضل الجارة. او ا ل ا ل ج ا ر ه وظن أ ن ط ر ي ت ه لا تبذله أ و ما لا ت ص ل فانها م س ت د ع وكذلك ايضا تدفع الذكوات اليه من امر به ومن ظن انه ان دفعها اليه لا ت ب د ل ه إ ن ه أ ي ض ا قد و ق ع في في بدعه كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د حيث قال و د ف ق و ا ل ب ق ا ت اليهم نافذه من بقى إ ل ي ه م أ ب ي أ ت عنه ب ا ر ع ت كلمه الاخيره بعد صلاه العجائب حتى لا نؤخر يعني من اتى بالصلاه وليس له رفضه فيما نخشى و ص ى الله ر ل ى محمد وعلى ال محمد